شيخنا أنا مريض بمرض مزمن عافاكم الله ولأني لا أستطيع تحمل مصاريف الدواء نظرا لكوني غير عامل انخرط في صندوق الضمان الاجتماعي فيما يسمى نظام الدفع من أجل الغير يعني لا أدفع شيئا للصندوق وآخذ الدواء مجانا من الصيدلية وآخذ تعويض من الصندوق بنسبة معينة عن مصارف الطبيب فما حكم الاستفاده من هذا التعويض اعلم وفقك الله لكل خير ان التأمينات بكل اشكالها وانواعها متضمنة للغرض والجهالة وفيها من اكل اموال الناس بالباطن ما لا يخفى وقد فرضت هذه التأمينات نفسها في مجتمعنا تقليدا للدول المتبوعة التي لا تراعي احكام الشرع وتعلمه في تعاملها بذلك فإذا اقتضى التعامل معها على وجه الجبر واللزوم فليس للمتعامل معها سبيل لصرفها عنه خشية تضيع مصالح الأخرى جاز له أن يتعامل من غير أن يكون باغيا ولا عاديا ويكتفي بأخذ ما دفعه وإن كان ذلك على وجه الاختيار فلا يجوز له أن يتعامل مع هذه المؤسسات فيما يخالف الشرع فيه ويتجاوز حدوده والعلم عند الله.